صلى الله على طهى خير الخلق ونحلاها وعلى الكرار أبي الكرما والزهراء وأبناها صلى الله على طهى خير صلى <تصفيق> الله على طاها خير Yeah. Hey. سدرة خير الخلق تعداها صلى الله على طاها خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرمى والزراء وأبناء بعد السدرة قد صلى الله على طاها خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرمان وأساراء وأبناءها بعد استذرة قد Amen. والله والله على طه خير الله على قها خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرمى وزرائي وأبناء عثمان شهيد الله على طاها خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرمى وزراء وأبناء وعن ابن العم وسبطيه علي الكرار وصنويه بسطا صلى الله على قاها خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرمى وزرائي وأبنى اغفر ربنا and